What racket is she? نعم نتوقع و الحمد ا لله س ل ا م ا ل ل الشيخ ا بعدما قرانا شيخا وقرا الناس جميعا تقريبا و ق ر ح الناس كثيرا من الكلام الذي ذكرتموه لكن أ ث ي ر بعض الشبه من هنا وقال لان الشيخ العيد ما قرا كلام بالحسن وما سمعه يريد الشيخ يعني انا والله ق ر أ ت كلام ابو الحسن وسمعت كلام ح س ي ن ويا ليتني لم اسمع ذاك الكلام ويا ليتني ما رددت في ذاك الوقت خليت حتى نخرجها ذ ر د الخامس والاستاذ الخامس و ح ر ق الخامسه خ ا وهذا سبحان ربي العظيم ما قدر الله كيف تمضي الشيء اللي بهذا المنهج اللي السلام هو هو طيب الشيء الذي هو طيب في ه ذ ا المنهج السلفي الذي <التصفي> ما يخالفني اجده في أي ع و اي تعرفوا وعنا مجال د ما ح ق ليهو ر ا ل ألا ي ل ا لكم شئ كثيره شيء شيخ شيء لانه ا ص ي ر الموضوع هذا حبينا انو ا ن ح ي ن اسال هذه السؤالات ونتكلم هذا الكلام قصد لماذا و ه ذ ا لماذا طارد العلم ففكر ويخدم معاي الاذى تموتوا وما ت د ي ش عندي ت س ك ي ه امتى لا تشيب تقولي ك ب ل شيء طايح وانا ما راح نموتك فاخبر مدينه ا ل ق ب ر وما نعطيش ت س ك ي ه ل أ ن مواقفك هي التي ت ز ك ي ه وتقصد هذا ان طالب العلم بينيدي ك ل و ا ل و بعيد قادر اللي م ا ك سيظل ي ب ح ث ليل ونهار يقول مستحيل ن نوصل ويجد ويتعب <تصفيق> أ م ا أ ن يجلس بين يدي ا ل طالب فيظنه و العالم و أ ن ا ل ج ا ه ل قد ي ش و ف ه شيئا و ه ذ ه ا ل م س أ ل ة قد يعده البعض ماذا إ ن التواضع فكرك إ ذ ا جلست بين يديه ف ك أ ن ك أ ن ت الكبير هو الصغير هذه القضايا خوارج الدين ومنهج وهذه المبادئ هي اصول يجب ان نعيش عليها <تصفيق> شيخ كريم خلال السماء إلى أما يحتاج فقط تنبيه الجمعة الجمعة الماضي يعني الماضي كانت كنت لما ج ا ن ا ل ح ل ق ة كتبت الحين و ل ي ت صالحين فكتبت كلمه حول الموضوع هذا ف أ ر س ل لي بعض الاخوه انها ترك الاخموس و ترك الاوفيس ل ل ه خير إ ل ا أ ن ه يعني قد يكون عن ج ح ر ي ن ا ل أ م و ض فذكر لي انه الاول ما يتكلم فيها الموضوع في ا ا م س ه ح ا وقال هذا يثير بوم الفتنه وكذا وكذا و غ هذا ف ا ح ب ش يختم بها هذا ل أ م ر ب و ض ب ع الاخوه لا يفهمون يعني الكلمه في الموضوع هذا هنا من أساسيات اللي... لكن ا ل إ ن س ا ن في هذه الحياه يعني ان هذا منهج يجب السعي أ و ل ا ً و أ خ ي ر ا ً هو الحفاظ عليه ل أ ن ه دين الله تدعو جيدا هذا السيئ ل ي سهل والله وكان شيء مني أ ق و ل ه ا ك ل م ان ت ق ب ي ه ا من نفسي لا أ ب ا ل ي لكن هذا دين الله عز وجل ودين الله عز وجل يجب أ ن يضحي ا ل إ ن س ا ن بالغالي والنفيس من أ ج ل ه وما قتل يحيى إ ل ا من أ ج ل ما تبليغ ما الناس يظنوا هذا ظن السوء ان ا ل ق ض ي ة هي بين فلان وفلان وغير ذلك لا والله なぜならば、私たちのことは、私たちのことは、私たちのことは、私たちの ا とは、私たちの أ とは、私たちの ل とは、私たち ة ことは、私たちの ا ل は、ا たちのことは、私たちのことは、私たちのことは、私 ل ちのことは、私たちのことは、私たちのことを知 د ر ك ه هؤلاء ا ل ا خ و ة هذه ليست س ه ل ة كما يقولون انهم ظلموا الشيخ و أ ن ه رد بدون أ ن يسمع و أ ن ه أ ن ه أ ن ه حتى ولو لم أ س م ع ف السؤال كان م ط و ح واضح لو أثبت أن اثبت ل ما ما سم... لا لا ش ي خ ما أسمع أ ن السائل يعني كذب على ا ل ن ذ الكلام قبل ي ل ق أ ن أن تذكر اسمه شي... حسن م المعرفه ي ت قيل في ا ل أ و ل أ ن ا اسم الرجل ما أ ر د ت أ ن أ ذ ك ر ه وكان عندي من المعطيه أ ن أ ق و ل كلام أ ف ض ع من ذلك وقلت فقط لهذا الرجل والرشيد والله الذي ل ت ه هذا الكلام قلت لهذا وقلت لهم ما أ ر د ت أ ن أ ق و ل ه ل أ ن أ ع ل م أ ن ا ل ك ل م ة ق و ي ة أ ك ث ر من ذلك بكثير يعني ط م ع ا ً في ع و د ة ا ل أ خ بالحسن ا ل م ع ب ي الى مراجعه س ب ا ت ك في القضايا وتحكيم الشرع في مثل هذه ا ل أ م و ر في ذاتها حقيقة هذا الكلام ما قيل وما يقال إ ل ا لشيء في ن ف س ه ل أ ن الذين تكلموا هم منا 私は思わず、私は思わず、私は思わず、私は思わず、私は思わず、私は思わず、私は思わず、いは思わず、私は思わず、私は思わず、私は思わず、私は思わず、私は思わず、私は思わず、私は思わず、私は思わず、私は思わず、私は思わず、私は思わず、私は思わず、私は思わず、私 ولماذا بحث عن أ خ ط ا ئ ي ولماذا ولماذا إ ل ا لمجرد دفاعي عن أ ب ي الحسن المغربي و أ خ محمد ا ل م غ ر ا ي و ح ف ا ظ ع ل المنهج السلفي واصول د ا و ه السلفي وكان شيوع ء ضخم في ذاته ما في شيوع ء ح د ضخم يعني ستعرفونه وهذه ا ل ح ي ا ة مش ي ن ت يوم ولا يومي حسبي الله ونعم الوكيل ع ش ر ة كم هي ع ش ر ة اخماسنا ومعرفه في هذا المنهج باصوله وتفاصيله وجزيئاته والشيخ نكتبوا مؤلفات د نكتبه م ونجمعوها واجتمعنا نفعل كذا بعد من انت الحباة العجب العجب ماذا يقولك فيه يجرح أ حتى يجرحك أ ن انا م جيتكلم فيك ولا نجرحك شد سماج شد الارض شدوش شد من ع ل م غزير عندك حتى نجرحك حتى الناس لا ينتفع و ا منه لانه طب ح ج ي ب يعني عجيب في ا ل ل ه تسمع كلام من اخواننا يعني والله أ م ر عجيب ك أ ن ه لا ع ل ا ق ة لنا ولا ا خ و ة لنا ولا ترابط دعها أ ر م ي ه ا شيخ العيد ا ل أ ق ل ما اخوه بالله <تصفيق> لا حتى الكلام يقال مثل هذا يقول ما سمع وما قلى وما ليه ي ئ ت فالذي س أ ل ت عنه م ن ق ب ل وما أ ج ا ب عنه أ ح د هو قوله صلى الله عليه وسلم أ ن ت م شهداء الله في الأرض مله أ ب ي ك م ابراهيم ه وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم ماذا جيدا ا ش تعرف هذه ا ل ك ل م ة هذه الدراجه والصلاه والسلام و ر ح م ة الله وبركاته أ ع ر ف معنى هذه الكلمه هذه ا ل ك ل م ة قالها عمر في يوم ما لرجل جاء ليشهد ولما كانت ا ل م ك ا ن ة م ك ا ن ة ش ه ا د ة لله عز وجل و ك ل م ة عمر لها وزنها قال لعمر لعو... لعو... لعو... ع م للدراج الذي يريد أ ن يشهد بينه أن قال انا لا أ ع ر ف ه ولا يضرك أ ن ي لا أ ع ر ف ك في هذا المقام إ ن كلمه عمر لاعرف ك م ث ل روز تسجيانو ه ا م ل قال وليس سلس مني أ ن أ ع ر ف كل الناس لي اقبل عدالتهم لا يضرك أ ن ي لا أ ع ر ف ك اني يعرف مدى هذه ا ل ك ل م ة لا أ ع ر ف ك من وزن ممن له شهاده لله وهذه أظن تكلمنا عنها فيما سبق ايام الفتنه ودواعي الفتنه وغير ذلك وبينا هذه ا ل أ م و ر بوضوح تعرف معنى شهداء الله、يعني. معنتها يجب أ ن تقف الموقف الذي يوجبه عليك أ و تشهد على ا ل إ ن س ا ن ش ه ا د ة س م ا و ي ة بما يقتضيه الشرع ا ل ح م د لله كما قلنا من قبل أ خ و ن ا زاويه ودافعنا عنه كيف اليوم أ ن ت تقول كلام عني بخلاف ما كنت أ ن ا إ ي ش عليه معناته هذا سمه ش ه ا د ة لله الله يرحم الوالد كنا ج ل س ي ن في مجلس في البيت وسوى عمليه جديحه ا ق وحبي س و ي لك الله فالوسيم مثل وفرت جاء عمي زياره اللهم ا ف ر له و ا ح م ه ا كذلك <تصفيق> قالوا الناس يقع المجلس فاهيم ا ي د ن ي ا ومرجله غسوه شاف لي الوالد قالت س م ع عمك و ش ر ب و ل ه اسمع انت ما قمتش بيه يا بيدي ه ذ ابي ا ل ع تطلب مني هذا أن أعصي ا ل لي ه ف ع ا ما ل ت ش ف ا ش من عندي يا والدي غضب الوالد غضب شديد ونشيدك طلع ورفعت صوتي ما كان هي لكن الموطن قلت أ ن ا ابنك الذي تعرف ع ن ه ما عرف نزع هذه التلتي لكي س ر ع ن ي غضب ا ل و ر د وما حصل مطلوبه ل أ ن ق ل ي ك م ا بالله روح وجه قابل لهذا العمال تكلم حتي أ ف ع ل ه ا و أ م ا أ ن أ خ ا ل ف شرع الله من اجلك فبما كان... تراهن لو وردت ان اغتاب من أ غ ت ا ب والدي او والدتي لقد حسن اطرح له なぜなえているときうように思うように思うように思うように思うように思うよう يوم اقف بين يدي الله يوم القيامه يقول المولى عن جلد ا ق ف ى كتابك كفى بنفسك اليوم عليك معك هسيبه هذا الموقف الذي هو الذي ام لا ع ل ي هذا الموقف الذي ن ق ف ه اليوم هو نفس الموقف الذي ت و ق ف ن ا ه ب ا ل أ م س وكل ه ش ه ا د ة لله ر ظ ي م ه اذا الموقف وما ج ل ت ارى اذا الموقف ه و م لكن تغير... تغير تغير والنبي صلى الله عليه وسلم اعطانا ا ل ت أ ص ي ل لهذه ا ل ح ي ا ة ا ل إ ي م ا ن ي ة قلني ما ه ذ ا شنفع صلاة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 قال هذا ا ل ت أ ص ي ل العظيم هو أ ن ك في تعاملك وفي معاملتك لا تنظر إ ل الا ل ه تغجر هذا ماذا لله م ا الإنسان, أتغير لما يتغير الإنسان يتأثر النبي يتغير يتأثر تأصيل ل لك قوله صلى الله عليه وسلم هو ابغض حبيبك هونا ما عسى ان يكون ب غ ي ب ك هوناً أن يكون حبيبك يوما ما عسى يوما ك ن حبيبك ي و ما لان تعاملنا مع بعضنا البعض ليس تعامل ت ح ز و ب ي وضرب تعاملنا مع بعضنا البعض ليس تعامل ت ح ز و ب ي وليس تعامل لقرب و ب ع ل و َ إ ِ ن َّ م َ ا تعاملنا َََُُ ومواقفنا َََُِ عما ََ بعضنا ََْ البعض َُْ وقائم ََ على, على ََ أ َ ع ْ م َ ا ل ِ ك َ و َ أ َ ع ْ م َ ا ل ِ ي ولا ََ لقربك َُِْ مني ِِ و َ إ ِ ن َّ م َ ا ل ِ ل ْ أ َ ع ْ م َ ا ل ان الله لا ينظر إ ل ى صوركم ولا إ ل ى اجسامكم ولكن ينظر إ ل ى قلوبكم واعمالكم وما دمنا نحن لا نستطيع الاطلاع على القلوب لم يبقى لنا إ ل ا شيء واحد هي ا ل أ ع م ا ل ولهذا لما قال أ م س ا ر بن زيد رضي الله تعالى عنه وارضاه في موقفه الذي وقفه ونظر الى امر لا يحق ان ينظر اليه رضي الله ت عنه وارضاه وقد قتل رجلا قال لا اله الا الله فلما وصل الخبر الى رسول قال كيف بلا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله قالها خوفا من السيف يا رسول الله قالها ر و ا ذ ا من السيف كان يرد ي قبله فبمجرد ما سقط السيف من يده لا باب لا إ ل ه إ ل ا الله وهذا ا ل أ م ر يقولها صدقا إ خ ل ا ص ا أ و غير ذلك ليس لك و إ ن م ا هو لله لم يبق بعد ذلك إ ل ا العمل الذي نتعامل الظاهر منا في تعاملنا فقال له النبي فكيف بلا إ ل ى الله ولهذا قال ما اقبلت أ ن أ ن ق م على قلوب الناس إ ذ ا تعاملنا مع بعض البعض قائم على ا ل أ ع م ا ل وما نسميها ب ا ل أ و ص ا ف وهذه ا ل أ و ص ا ف إ ذ ا تغير تغير الموقف فقال له اني اردت ان ي ي ا ل ش ص فين د ي نصيحة شيخ؟ فين دي نصيحة وقتها ب ل م ع ه لا ل ن ارتدت ل م ا شيخا ا اردد شيخ وطوضع الرسول ق ب ت ه ا ل ر أ ر س ل أ ب ي موسى ا ل أ ش ع ر ي مع معاذ بن ا ل جمل فجاء واحد يزور الثاني قال ما به هذا قال ارتجى الثاني خ ل ه ماذا فطران تعني سموات القران ا س ت ت ا ب ة لعله يرجع الثاني ج ا قال والله ما أ ن ز ل حتى تقطع ا ل ر ق م ا ل ت ع و ي تجيبوه فرق ليزل عظيم ايش هكذا مش تلحقن المفهوم ا فقط مش لا تغلطوها تعود للرقابه ب ي ت ا ايه ايه لا انا ت ش ي ء و لا ا ب ل م ن ق ا ذ ا الحسن م ا ل هذا خطأ أ ن المواقف أ ت ك عن م كل يوم أ ن ت مؤمن يجب أ ن يوليك تغضبك لا、أصدعني. افهم مني ا ل آ ن أ ن اقول حبيت لك الاوصاب يا رجل أنت الآن تباك شباهم اليوم طايع تبقى نفس لك؟ قل نفس بس المحبة كشف ل و ض ب ع الفيديو سنقل اصبر معاذ لعله لا أ ت ك ل م عن الصبر م ا يجب عليه شرعا في هذاك الزندق أنتعك يجب ان احبك في هذاك الزندق أ ن تفجر تروح ت س ق و ت ف ا ل غ ر ما شاء الله ا لنفعل أ خ ذ الزق الله خير اللي ذلك حسنا فمدنها الآن القليل أرأي أ ن ا أ ت ك ل م عن المواقف ا ل ل ي يوجبها علي ربي ف ه موقفي بالأخ م أ ن ا ما يوجبه علي ربي تجاهك في تلك ا ل ل ح ظ ة و ج ر ك قصه اسامه ي ب ق ا قتل قال لا إ ل ه الا الله ضربه اسامه ن ظ ر إ ما لماذا ى انه كان ك ا ف ر وكيف قال لا إله اله ل م الا ق ا عند أ س م الله مق... أبداً، ما ق لا اعلم ل قلاش أساس ن شهداء الله ماذا ما شهداء تشهدون بشهادة الله أكبر قال شيخ يا رجل؟ الاسلام ا ل ث ا ن ي ة قال من المبشرين بالجنه ة ن ا ن ع ا ل ص ح ا ب ة كم وهم ع ب ش ر ي ن ب ا ل ج ن ة عشر ة ومن المشرين ب الجنه من يشهد له اهل الباقوى و اهل الايمان بالخير فهو من اهل ا ل ج ن ة ل أ ن ق ا ل أ ن ت م شهداء الله في ا ل أ ر ض حضرت هذا الذي أ ر ي د أ ن تصل إ ل ي ه أ ن ت وصل إ ل ي ه أ ن يصل إ ل ي ه كل واحد منا أ ن م ا واقفنا مع بعضنا البعض قائم على تعاملك ل أ ن ي أ ن ا عندما أ ت ع ا م ل معك هذا التعامل و ل ت ع ا اوجبه الله عليه قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ربي ان ابني من أ ه ل ي كيف كان موقفا ن هذا اسمنا لك لا يقال ف ربي ان ابني من أ ه ل ي ك شوف كيف أشوف. من هو هذا نبي الله نبي ان ل ل خالي ه إ ابني من أ ه ل ي كبرت لمن ي قولوا عنها ل ا ب د ذ من قول العرب وكف موقف إ ن الدين أ ع ص ا ب ي جاء الموقف الذي يجب أ ن يكون عليه نوح عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و أ ك و ن عليه أ ن ا وتكون عليه أ ن ت كن و لزمه إ ن ه ليس من فعل يا أ ب ت قد جاءني من العلم ماذا ا ر ي ك فاتبعني أ ه د ي ك ص ق ا ط ا ل س و ي ة قال لاستغفرن ا لك ربنا هذا موقف م وقف م وقف ثم جاء الموقف ص ح ي ح لما علم أ ن ه عدو لله تبره انا ش ف م ا ق ف معنتها هنا يا أ خ ا ن ه إ ن شئت أ ن تعيش حقيقه وارجو من الله عز وجل الهدي الحكيم ان يوفقنا ن نصل إ ل ى هذا السمو في الحياه وفي الترابط ا ل أ خ و ي وفي القرب و ا ل ب ع ليه ل أ ن هذه المواقف ا ل ص ح ي ح ة ا ل ش ر ع ي ة عندها ف ض ي ل ة ع ظ ي م ة من ج م ل ة هذه الفضائل ي ا و ر ا السبع اللي ن من ه م ل ي د ورجلان ا الله تحت ع ي يوم لا أضل إلا بالله ر ح اجتمع الله عليه、حبيتنا. وافترق عليه بقذير فأول الله قضية يا هنا حباظ تذكروا يوم لا ينفع مال ولا فرق الا من أ ط ى الله ماله بقلب سليم و م ا ج ع س ل ا م ة القلب س ل ان م ة القلبي أ تحب من أ و ج ب الله عليك حبه وتبغض ا ن أ ن ج ب الله عليك البغضه و أ ن تنصح من يجب أ ن ت ص ح ه و أ ن تبين خ ط أ من هذا من أ ص ا ب الحق و أ ن تخطي من أ خ ط أ هذا س ل ا م ة ا ل قلبي قال واحد من التابعين ويسفقان ي ذ ا قال والله ما تركني ا ل أ م ر بالمعروف فالنهي عن المكر صعب فترى هذا ا ل ل ي حبيت ن ص ب ف ي هذه الحياة وهذه المواقف ا ليتكلم عليها ا ل آ ن ليس امر ه ا يعني ي ن اعجب أ والله الذي لا إ ل ه إ ل ا هو أ ع ج ب من هاجرني وعاش معي وعرف منهج العقد ا ل إ ي م ا ن ي ان يقول أ ن ن ي تكلمت بدون أ ن اسمع ما هذا أ ن ا أ ت ل ا ع ب معنى هذا أ ن ا لا اخشى الله لا أ خ ا ف الله أ ت ك ل م فقط يا بني جنوده ا ذ ا دعي عندي <تصفيق> يوم الذي أ ن اصبحت أ مبتلعا بل شيطان من أ ج ل موقفي معه هذاك الوقت حمدته ولولا الله اقف الملا ما يجيبه عليه شرع وذمه فيصل أ ن أ ح م د عند العقلاء ويعلمون ان الموقف الاول وخفضه ماذا لله وهذا الموقف حقيقه اليوم ماذا هل بينه عداوه وبينه جيش تمنيت انه ما تكلم عن ذاك الكلام امنيتي والله الذي ن ف س و انا كنت خ ا ي ف ه ك ب ر كنت ع ا ل م انها ذ ا ليوم جاي الموقف وتلك الكلمات التي من كلا لكن موقف و تلك ا ل كلماتي ا ل ت قال ه ا ل ا نعطي ن د ي ر ض ح ن و د ي م ق ر ا ط ي كلها م ن ا ل ز ز ع ل م ك ر ا تذكروا ج ماذا كانت القبيله كريم لا مش بدخل و ا ل س ي ا س ة ا ل س ر ي ف يوم بين طرفين ق ي ب مع ا ل س ي ا س ة فراق وتفريط من قبل كنا نقولوا ما في س ي ا س ة حتى وين نحن ا بين طرفين ق ي ب ا ت ت غ ي ر شي ء نزل شي ء جديد معندن ا ا بيه من عند رب العالمين كلش نغير ويزن شي جديد وحي جديد ولا لا ماشي بذكره ما نشعر ا ف ش ع ر ه مشي ليها ولا ب و خ ه نتالمشي مش زينا برشا ل ق ت ي ل ك ا ن ت ا ه م ن ر ه ت ا م ر ا ء ت الى ت الى مره جاءت الى مره ت ل ى مره ا ء ت الى مره ا ء ت الى مره ج ا ء ل ت ل ه ا م ر ا ء ر ه جاءت ا ب ل ى م ه ا مره ج ا مره ج ا ء ه جاءت ا ل مره مره ج ت ى مره ج ا ل ل ه ج ل ا ء ت ا ل ل ه ج ل ا ء ت ا ه ج ا ل ل ه ا يجيب وقالت ع هذه له د انها بحلوك ح ت ى الشيء و ل ا م ق ع في ا ل م و ا ر كم ت ا ف ا ل ت ا ل م و ق ع بها المواقف لله اما ان اقول لك ما استطيع أ ن أ ب ي ع نفسي أ و أ ن أ ش ت ر ي ولا أن... لا قد مقشر ن ي عندي شيء واحد هو الوقوف بين يدي الله و س ا ئ ل غدا لماذا قلت هذا المقوول قبل يمين و كنت في الملباس تجبرت قضيه ع ل م ي ة كلهم ت ش ك ا ل ي ه ج ه ا ا ل ج م ا ع ة د السلفيين <تصفيق> اللي هم يتغيروا ان س ر ع ة ط ر ق ه م للمسلمات ما معنى هذا حتى لا يسد علينا حتى تفسد ع ل ي ن القضايا ا يعني شيء كان أ ص ل عندنا مسلم واضح ثم بين اشي وضعها مغير ما في د ل ي ل جديد ما ف ي وله يجوزها هذا لا يجوز كان هاي ميثانا برضو مشقال كان عندنا درس الجمعه بدعه زلافين بقره ابيهم مع موتهم يقدام كر بقره وكل ب ق ر ة ب ق ر ة حتى حسي ب ق ر ة معه لا ينعشه <تصفيق> اوضحه ولا درس ش م ع ماله في د ع و ة المسلمين ن خ ل ي و ا ل م س ا ج د تنديروك هذا لاخرجي ل ل لا يقول بيهقي م ق <تصفيق> ر و ه أ ل ك ن مؤلفه و جزئيا م ب ه ل يا اخواننا تمنحك هذا الدين وتؤلمت جيدا أ ن ا ما جئت لاناقشك في ق ض ي ة درس ا ل ج م ع ة هل هو مكروه أ و محرك هذه ق ض ي ة ع ل م ي ة انجبوا ا ل أ د ل ه ا ل ك ل م و ا هذا ر غ ن يتكلم عن ق ض ي ة مواقف نتاعنا ح كان درس ا ل ج م ع ة مسلم عندي أ ن ا أ ن ه بدعه قالت ش ؤ و ن الدينيه ديره ج د ل ت و وبعدها ماذا أ ق و ل ا ل م ص ل ح ة تقتضي و ا ل د ع و ة تقتضي كيف أ ط ر ق المسلم ب د و ن د ه ش ر ع ي لا أ ط ر ق ش ي ئ م س ل م عندي إ ل ا إ ذ ا جاء ما يوجبني الخروج عن ذاك المسلم قال ا ل أ خ في هكذا ا مره قلت ا ل أ خ اتق الله توقف عند حدك أ ن ا ما نتكلمش عن م ن ا ق ش ة ق ر ي ة ع ل م ي ة هذاك باب آ خ ر انت نجلس انا وانتم نحطوا ب أ د ر ه م درهم أ ن ا أ ت ك ل م على هذا الذي يعتقد أ ن ه ب د أ بين عشره ي روحاها بدون دليل لمجد عنده أ ص ب ح ماذا مصلحة ودعوة ماشي يا عم شايفه معليش الدنيا زربحت تاني مقاطع غير الكيسان زيد تسوي الكيسان ها هاي انا هل إ ذ ا كان يؤدي بالبلاد إ ل ى الهلاك ويفتح على البلاد شرا كثيرا فهل يختفى معه بالنصح فقط ثم ها هي البلاد وهل لنا موقف غير موقف النصح تبرع به الذمه 岡田さんはジャークルの人たちにとっては幻の人たちにとっては幻の人たちにとっては幻の人たちにとっては幻の人たちにとっては幻の人たちにとっては幻の人たちにとっては幻の人たちにとっては幻の人たちにとっては幻の人たちにとっては幻の人たちにとっては幻の人たちにとっては幻の人たちにとっては幻の人たちにとっては幻の人たちにとっては幻の人たちにとっ تكلم ماذا ت ق ل تكلم هذا تكلام هذا بهذه الصوره غير فطن شيء معه غبه معه خذا و بعدين نحن ندير في ر أ س ح ك و م ة المغرب نبرت طرقته الله السلام يقول عازف انا كلي ش ر ر مغوبه ما ليش في سبيل ذاكره ماشي ا ل ك ن ك تجد ان ت ك ي ن ي مسؤوليه لكي تكون مسؤوليه لكي تكون مسؤوليه ك ل ك ح ت ع ي ن مسؤوليه ب ي لكي يمرش تكون ل عنه و م ا ؤ و ل ي ه ما قلت انتهى ا ما تغير مايه ن شاء الله بينه لو في تخرج واحد منهم انا هاذي لو الجيشه نفسكم لو كيف اغرب منهم ل كي مراه وخطوه منهم ايه اسمها ل ا ن الحمد لله تحت ن ا في حجر مشي ء ك س ر د ك لان هذا ا ل خ ب ر ا ر ممكن ي ك ل ن هذا ا ل و ا ح د ا على ا ل أ ق ل عنده وزير خ ا ر ج ي ة <تصفيق> عنده وزير داخليه <تصفيق> <يصغل معيسة. تصفيق> وغير آ ب ه م بذلك فهل نقول حينئذ ا ل إ ج م ا ع ولا ي ز ا ق ر و ش なんでこんな من で ذ و ر か。 أفتر و أ ا ل ط ل ا ق ث ل ان ث ة بخلاف يكون هناك اشياء اخرى لانهم إ ض ا وما ق ا ل و ش هناك ن س ب اشياء اخرى ل اجمع اجمع ا ج م ا ل ب ع ل م أن يقوله ن ع م ج ا ء ا ل إ ج م ا ع لحفظ ا ل د ي ن و إ ذ ا أ ج م ع أهل ا ل ع ل م ع ل ى شيء ج م ع ا م ت أ ك د ع اجمع اجمع ا ج م اجمع اجمع اجمع اجمع اجمع اجمع اجمع م ع وهل يطبق عليه حديث لا ما صلوا قولوا عليكم بالله وهل يطبق عليه حديث إ ل ا أ ن ترى ق ف ر ا ض و وش ذو وش يبقى دين يبقى بعد دين من ه ذ ا ماذا يسمى هذا الكلام هذا هذا استدراك النبي لا عن وهل ا ل إ ج م ا ع جاء لحفظ الدين أ م ل ن س ب ه وهذا الكلام جاء لماذا ل ن س ف ا ل حديثا ل ن ب و ي ا ل إ ج م ا ع ا ت لنفس الدين قلت ل ك ل ن ج م ا ل د ي ن لنفس الدين و ا ل إ ج م ا ع ا ت لنفس ا ل ن ب ي ي ق و ا ل ا م ا ع ا ت لنفس ا ل د ي ه ل ا م ا ج م ا ع ا ت ه ا ل ن ب ي ج الدين ي ا ا ل ا ج م ا ع ا ت لنفس ا ل د ي هاد الناس هاد في في هذا هذن الناس كيف لا يقول لك مواقف ق ا ئ م ة على الدين و ل ي مواقفا رأي ن ت ك ل م و ا ك ف ا اعتباطا لا يمكن ان ك يكون ت ل مثل م ه حفاظا على دين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى دين رب العالمين مش على نفسي أ ن ا كيف ا ش الرسول يقول لك لا ما صلوا ل ا أ ن تقول هل يطبق عليه فهل في هذه ا ل ح ا ل ة إ ذ ا كان الغالب عدم حصول مفسده ك ب ي ر ة في خلع هذا الحال من قبل أ ه ل الحل والعقد وفي مقدمته مقدمتهم علماء أ ه ل ا ل س ن ة يجب و أو ز ي ج خلعه من هم أ ه ل الحل والعقد الذين تفرزهم ا ل أ ح د ا ث ماذا كان لي قالها اسم النبي عندما قاله و ي ن أ خ ذ مالك و ي ن ضرب ظ ه ك ي س ت أ ث ر و ن ب أ ش ي ا ء أ ب د و لهم حقهم وصل الله حقهم هذا من ن ا ح ي ة م ا د ي ة الرسول يطمئنها ماديه كول ما يعطيك والد وياكل كل شيء تؤد لك ح ف ا بس الله حقك قال ا ل أ خ في هكذا نقرا قلت ل ا ل أ خ اتق الله توقف عن تحدك أ ن ا م ا ن ت ك ل م ش عن م ن ا ق ش ة ق ر ي ة ع ل م ي ة هذاك باب آ خ ر ن مثلما سنحط ت ن ا ل أ د ر و ن م أنا أتكلم على هذا الذي يعتقد أنه ب د ع بين عيشه روحاها بدون دليل ل م ج د عنده أ ص ب ح ماذا مصلحة بجمال ودعوة وغيرها بتوعيز شيء؟ هار هذا؟ يا كيف م ا ي يا ي ا ر ي ا رب م ي يا م ا ب رب ي يا ر ي ي ب رب ي يا ر ي يا ر ي ي إ ذ ا كان يؤدي بالبلاد إ ل ى الهلاك ويفتح على البلاد شرا كثيرا فهل يكتفى معه بالنصح فقط ثم ها هي البلاد وهل لنا موقف غير موقف النصح تبرع به الذمه ファトゥンが言うとおり、言うとおり、言うとおり、言うとおり、言うとおり、言うとおり、言うとおり、言うとおり、言うとおり、言うとおり、言うとおり、言うとおり、言うとおり、言うとおり、言うとおり、言 تكلم ما ت ف ع تكلم هذا هذا ب ه ذ ا الصوره هاده غير فطن شيء معه غبه معه خذا و بعدين نحن ا نزل ج ر في ر أ س حكومه طرقته. بس الله سلام نكون عاجل ك م ن كله ش ر انه غوبه ما عادش في سبيل الله كما ا م ع شيء التي ضراحت عينين القلب ف وعينين الاخرين غير يهمه فقط الرجال ب شو بعض ا م ث ل ه ذ ا م ا دراجه ي يقولوا ف ا ح ت ع ي ي ن ن قلب ف ي و ا المثل هذا و ما ضربوش فلا تدخلوا فهم ما ت ج ي ى ن ا ي ه ان شاء الله د ي ن ه م راح يخرج واحد منهم ه ن ا هاذي راح ي س ا م ن ف و ك م بل كيف ا ر ل ب ه م راح ي م راه وحطو هنا ا ي س م و الان الحمد لله فحتى انا بحجر كصدق يعني هذا الغباء ممكن ك ي ه هذا الوحده على ا ل أ ق ل عنده وزير خارجيه ة ع ن د وزير داخليه ة ا وغير اذيه بذلك فهل نقول حينئذ ا ل إ ج م ا ع ولا يزرق なんでこんな感じでしょうか وفي المره الاخرى ف ت ح و أ م ب ط ل ا ق فلا ث ب خ ل ا ف النصر ولما أ ئ ة ل أ ر ب ع ه ا د و ا ذ ل ك إ ج م ا ع ي ن و أ و ج ب و انظروا إ و م ا ج ر ش ه ا ن ن س ب و ن ص ن ا هل ن ت و ي ك ا لا يحق لطالب ع ل م أ ن يقوله نعم جاء ا ل إ ج م ا ع لحفظ الدين و إ ذ ا أ ج م ع أ ه ل العلم على شيء كن م ت أ ك د الخير في ا ت ب ا ع ه ولو ر أ ي ت ب خ ل ا ف س م ع وهل يطبق عليه حديث لا ما صلوا قولوا عليكم بالله هاتوا روحي وهل يطبق عليه حديث إ ل ا أ ن ترى كفرا دورا ا هذا ماذا وش أش... يبقى ما دين من بعد يسمى الكلام ت ك وهل الاجماع ا جاء لحفظ الدين أ م ل ن س ب ه وهذا الكلام جاء لماذا لنصف الدين ث ا ل و ي و ا ل إ ج م ا ع ا ت لنسف الدين قلت كيف لنفس ل ا د ن ن ل ا ل د ي ن و ا ل إ ج م النبي ع ا كيفاش ا ت ي ق و لا ل مصلو ا ت ب و ل هل يطبق عليه لا مصلو ا معناتها النبي جاء يلعب انا نبي ك ي ق و ل لك لا مصلو ا لا اعتقد ان هذا الناس كيف قلت ل يقول لك المواقف ق ا ئ م ة على دين مش م و ل ي كل م و ا ق ة اعتباطا ق ا ي م إ ن س ان ك يتكلم مثل هذا وحفاظا على دين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى دين رب العالمين مش على نفسي أ ن ا كيف ا ش الرسول يقول لك لا ما صلوا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 في خلع هذا الحاكم ن قبل أ ه ل الحل والعقل وفي مقدمتهم مقدمته علماء اهل ا ل س ن ة يجوز او يجب خلعه من هم أ ه ل الحل والعقل الذين تفرزهم الاحداث وان اخذ مالك وان ضرب ر ع ك يستاثرون باشياء اردوا لهم حقهم وسل الله حقهم هذا من ن ا ح ي ة م ا د ي ة رسول الله د ل ى الله عليه و ك ل ك م يحقق ت والد ن اذا ها ل ياكل كل شيء تؤد لك حقا تساله ا انتبهوا معي جيدا هذه ا ل م ص ل ح ة و ا ل م ف ت د ة هذه ب ا ل ن س ب ة إ ل ى حد ا ل آ ن و أ ن ا في مجال البحث وما أ ح ط بكل شيء علما ما قالش بها عالم العلماء الامه في الحاكم الظالمين ما قالش بها حاكم علماء ا ل ا م ة م ص ل ح و م ف س ل ة في الحاكم الظالمين ولو فيه من ا خ ط أ مخطئ القناه مخطئه اني في ف ل ت ص なるほど。 ف النصوص ا ل و ا ر د ة عن من عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن خالفها وخرج فذاك د ا يعد بقوله ل أ ن ه خالف نفسه ن ب و ي ا ولا نجعل لقوله مكانا في حياتنا العلميه ة المصلحة والنفسدة الخروج مع الحاكم ا ل م في では、例えば、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、 و ت ع ر ي ف ه ل أ م ر معروفا ل م م ك ن نهايته الخروج على من على الحاكم إ ذ ن فلما جعلوه من باب ا ل أ م ر بالمعروف امر ل المعروف اخذ ا ل م ت ح ج م في م ا بالمصالح و ا ل ن ف ا س و أ م ا اهل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة فقالوا هذه النصوص ن ب و ي ة فلم يبق ى مع الحاكم الظالم مصلحه و م ف س د ة و إ ن م ا فيها ا ل نص صريح فخرجت عن ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا ما قاله اهل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة في شرحهم و إ ن أ خ ذ مالك و إ ن ضرب ظهرك أبدوا ومفسدة وصنعوا الله رؤيا لهم مصلحة حقهم السنة والجماعة عندك عندما تكلموا عن تكلموا عنها في باب الحاكم الذي ر أ ي ن ا منه كفرا بواحا ثم تقال ننظر إ ل ى ا ل م ص ل ح ة والنفس و أ م ا الحاكم الفاسق والحاكم الظالم فهم لم يلتفتوا إ ل ى أ م ر بمعروفه المنكر فيها ل أ ن النص في ذلك معه صريح بعدم ا ل ق ر و ج و إ ن م ا تكلم اهل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة في بيان واقع ولم ي ع ل ل ببيان الواقع كلام شيخ س م ت م ي ة كلام ل أ ه ل العلم ل ب ن حجر العشقلاني لغيره من ا ل أ ئ م ة في خرجنا فيها لكن لا يعني ل اننا ندعو عليها هذا ا ل م س ج يجب ضبطها وهنا وقع التلبيس هم هاء. عندما, عندما تكلموا على وقاء أ ع ي ا ن حدثت ف خ ر و ج عبدالله بن الزبير وابن مطيع في ا ل م د ي ن ة وابن ا ل أ ش ع ف و و ا ق ع ة الحره التي هي بن مطيع وغيرها قالوا ما علمنا خروج إ ل ا وكانت مفسدته أ ع ظ م من, من مصلحتهم قالوا ذلك لبيان واقع لا لتعليل وعندما تراجع أ ق و ا ل ه م أ ق و ا ل شخص لمده م ي ة وحجر قالوا بهذه ا ل ع ب ا ر ة و أ ن ا ك ن ت قلتها من قبل أنا كريم نزلها نزلها. قلت لهم انها كريم ن ز ل هكذا ا قلت ل ه إذا عند ذكر ا ل ب ر ج م ة عبد الرحمن بن حي ولا يسموها ذ ا ك سموها ص ل ج ر اي في تهذيب التهذيب وقال واسمعوا معي اللي يقولوا بالخروج الحكام هم الخوارج و ا ل م ع ت ز ل ة و ا ل ش ي ع ة والزيديه حكم الظالم ه م ا الفرق واما علماء السنه و... فلم ا ذ ك ر ا ت ترجمه بعد ذلك قال لما خلي هذا ابن حي هذا ل ك ر في ترجمه هي وكان يرى الخروج على الحكام قال ولم يخرج قال وماذا ه و ب ن ب ع ض ا ل سلفي ن في معنى كلامي ه لنعبرت ا مشعندي ف ا ر ض الحجر الصلاه قال وبعد و ق ع ة ا ل ح ا ر ة وابن ا ل أ ش ع ث كانه غلب أ ه ل الفساد على هذه منشار من د م ا ء قال أ ه ل ا ل س ن ة ب ع د ا ل خ و ي ه ومعنى كلامه اهل العلم و ا ض قال و ا بعدما ر أ و ا المساجد المترتبه عليه مم. ما أدري بعد ي ن أنا بعد ما سمعت اشاريت ن ت ا ن ا يقول حسن ما أ د ر ي ب ا ل أ و ل ي قالوا كافيه الرب عليه س م ع ت ا ل أ ق و ا ل الاولى وتبين هذا الكلام الذي صواب كلفت الاعبد للناس واخي أ ط ل ب منك شيء ك ث م ع ي وتشوف الدليل الذي ذكره راجعي المصدر وكان ا ل أ م ر كذلك كل ما ذكر قول إ ل ا وما جاء بعده لم يذكره شوف ش ف ت ع ن د ا ل كلام م ت ن حي ون مسجد شوفت بالحجر ن ق ب ا ل لماذا د ل ع ل مدلع لا مدلع عندها ه يحتاج الى ت ان هذا إذا ك ف ي ع ص ر الى المال ا ل ك ي ق ا ل فيه ل خير ان ل ا س ه م ا ل ذ ي ن ه م ي ع ن يكون خير ا ل و ا ل ذ ي ه م أهل ا ل ل ع م ز م ا ن العلم وقع ا ل ت و و و ا ل ر ووقع بالخروج وان وقع من ف س ا د فهل يقال م ص ل ح ة و م ح س د ة في هذا الزمان ساء فيه الجهل ا ل ب ع د عن ا ل ش ر غير ذلك وما عنكم د سوريا ببعيد فالنص ي النبوي لا ت ق ن ف س ا أ ع ظ م عند الله من المال لا تقل الدنيا لا تقل الدنيا لا أ ع ظ م عند الله لا تقل نفسه الدنيا ك ا م ل يعني الان نقول ل اقل شيء واحد يفكر هذا العصر الذي لا ف ي ه من الخير ووقع الفساد كيف سيكون بهذا العصر لا علم جهل طغيان مصالح ذ ا ت ي ة خ ا ص ة إ ل ى ذ ل ك إ ذ ن هذا الذي يجب أ ن يتنبه إ ل ي ه ا ل ب ا ل ع عندما يتكلم شخصه مئة و غ ي ر المياه او غ ل ب ت لانهم عندهم أ ص ر ا ل ن ص و ص خلاص يجب و الاخذ بها لم يبق و من باب الامر بالمعروف أ ن ه المنكر ل أ ن النص جاء خلاص فالخيره ت خ و ل للخيره فيماذا في, في اتباع ع م ر الرسول صلى الله عليه وسلم الله لا وربك حتى يحكموك فيما شاف ي ه よく見ると、私はこのように見えます。 وما قال مع هذا م ا ذ ا يا ع عباد الله وما عليك لم قال فلما قاله رجع ا ن ل م ا وفعلوا او فعلوا او فعلوا هذا يبقى ب ع د هذا ي ع مساله الشقه فلان نازلهم لا حتى ت ك ت أ ب ع ا د هذا ا ل أ م ر و بعد هذا الامر وضوع هذا ه خاصاً ل م لما تطبيقات التطبيق ا ل آ ن في ت ن ا د ي ا ل م ن ا ر ت ح ت ا ج ت ضبط ش ي خ مثال ذلك ياتي أ ت ي م ث ل أحد أ ي شخص يذكر مثلا قول النبي عليه الصلاه والسلام خير وصف النساء اولها او لا يحلو النساء اخرها أ و النصوص د ا ل ة على تحريم ص ف ر المراه من غير محرم طبعا أ ه ل العلم عندما يذكرون مثل النصوص يقولون ي حتى مثلا الصفوف حتى كل ما س ا ع د النساء ليكون أ ف ض ل او سفره لي و ح د ه لتحصينها يذكرون العلم لكن هذا لا يعني ع م ل هذا ان الحكم يزور مع هذه العلم لا هو هم فعلوا هذا شيخ جاءوا لكلام أ ه ل العلم الذكروا ي ن ذ فيه أ ن الخروج فيه مفاسد ك ل ا و ك ل ا وكذا ثم عارف. جعلوها قالوا انظروا أ ه ل العلم ذكروا هذه العلم <تصفيق> انظر و اهل أ العلم قالوا بهذا كمن يقول ا ل آ ن اذا صلى النساء في طابق أ ع ل ى فخير صفوف النساء أ و ل ه ا أ و كمن يقول إ ذ ا أ م ن ت ا ل م ر أ ة من السفر فيجوز مع أ ن العلة, العله تبقى حتى لو أ م ن ت وحتى لو صلى النساء يبقى الحكم هو هو <تصفيق> وقد وجدنا ان قضيه البحث عن العله هذا ليس من خاف من خصيته لنا لماذا لان العقل البشري قاصر نص معلم وتشبث من تشبث بالعله مع ذلك بان أ ن في أ م و ر أ خ ر ى خولت لعدم اعتبار ت ل م العله ع ت قال الله م و عز وجل وقال ربك يا ملائكه اني جاعل في ا ل أ ر ض الخليج قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ايش معنى هذا معناتها يا مولانا ان تذكرت ان هذا البشر سيفسد ويفعل ونحن نسبح ونقدس إ ذ ن نحن الذين يسبحون قلت نحن اولى بمال نظر منه في العله فقال المولى إن اني أ ع ل م ما لا تعلمون نظرتم إ ل ى ع ل ة و ا ح د ة لكن فيها اشياء اخرى وعلم آدل ت ن ب ئ ه م ب أ س م ا ئ ه م فلما ت ن ب ئ ه م ب أ س م ا ئ ه م قال ما لك سبحانك لا علم لنا إ ل ا معلمتنا ا إ ن ك انت العليم الحكيم ولهذا لما جاء أ م ر ا ل ز د قال تعالى لهذا حتى نبين مع ورود العلم ملصوص عليها ل علمنا الا ما علمتنا يعني لي اعترضنا به هذا الاعتراض ا ل ا س ت ف س ا ل ه ومما علمتنا المنعزل في أ ش ي ا ء اخرى خولت له معنى هذا استخلافنا م ا بالك هذا؟ في نصوص ليست فيها ادن ا أ ذ ن ا ذ ن ا ش ا ر ة إ ل ى ذلك ففي هذا ولهذا لم يناقشها احد شيخ مناقشه تواعد شيخ حديث النبي صلى الله عليه و س ل س ت ر ن ا ع ل ي أ ث ر ت أ م و ر ن ا هنا فلما يكلم منهجهم عن انما ل أ م إما ر ي ب ى إلا يبنى على أ م ر شرعي قال فملاقونه ا تأمونه ل على ل ل م ن ه ج ا ي مسائل والتغيير للحكم والأرهاب يرجع شرعي يكون التعليم لأمر معك أبعد مع اشتغلت إلى والمشكلة الناس أنا ما هذا بابت إذا كان واضح هذة هذة ونناقشهم بدون نصوص يتعبونها ف أ و ل شيء ناتيهم بالنصوص هذا فلم ترضوا لهم راجعوا إ ل ى شراء ه ذ النصوص ك ا ا إ ذ ا وجدتم عالم قال بالتعلي في هذه النصوص فقولوا له ا المذكر الثلمة قال ه كريمة تذكر لما بيت معهم الحوار وبعد ان تفكرت كانك بين يديك وقالت ا ل ا معكم لها خ ل ي ف إ ذ ا ن ج ل س ف ك أ ن ك جيت أ ن ت قلت لي وين راى المنهج الذي تعلمته ف ع ا د ا ل م س أ ل ة وضع النصوص الشهر النبوي ة وناقص بالنصوص ا ل ن ب و ي ة توقف بعد ذلك و م س ت ع ي ل واحد يقول ق و ل ه بعدها هذه م س ا ل ة ف ض ل ا ل م س ا ل ة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا و اضيعوا و إ ن استعمل عليكم عبد ح ب ش ي ا ك أ ن ر أ س ه زبيبه رواه البخاري وعن عوف بن مالك هذا、صوريق. بعد قوله صلى الله عليه و سلم ا ل أ م ر <تصفيق> ا <تصفيق> ء م قريش يقول ا ل ص ح ا ب ة بعد ط و ل ه ا ل أ م ر من قريش لا ان ت ك ا ل م ا ر ا ت في ر ي ش ا نسبه ا ع قريش ومع ذلك يقول جاقل من اجابه واحد حب شيء أ الشيء رأى ا ا بسمعه وعبد ا عبد ي كانه عبد وكان ا اهلياش النصف أقول يعني شخص أ م رجل يعني تبعد م اسمعوا يكون ت ه ل ب الله ع ب د انه ا عائل يكون مولين كما و عنده و س ع م ل عليك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خ ي ا ر أ ئ م ت ك م ا ل ذ ي ن ت ح ب و ن ه م و ي ح ب و ن ك م و يصون ل عليكم و ت صون ل ع ل ي ه م و ش ر ا ر أ ئ م ت ك م ا ل ذ ي ن ت ب غ ض و ن ه م و ي ب غ ض و ن ك م و تلعنونهم و يلعنونكم قيل يا رسول الله أ ف ل ا ن ا ب د ه م بس ا ل يعني ي يشوف ا ل آ ن وصل ا ل أ م ر إ ل ى ماذا إ ل ى اللعن والشتم والبغض س حمرا ا ل ش ء وأيمدهم رضي عاما الله تعالى الله عنه بعد هذه التسميات كلها ما لديهم من معطيات ل ب ش ر ي ة هو عدم الرضا بهذا الانسان بهذه الصورة إذن بحثوا شرائه ما قالوا نقاتلهم إذن عن حكم、شرائم. قالوا غيرها يأيو ل ب أبل ي وقاتلهم افلا ننابذهم بالسيف、وهي. فقال لا لا اقام فيكم الصلاه واذا رايتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا ي ل ا من طعم يعني الآن لا ل آ ن ك ر ة ه ذ ان يكون كرهك ة شخصية مش بشيري ما ع ح ب ا ك مع سألت ق ر الجزلالة ا مبني على أ س س ك كرة ش ر ع ي الذي أ و ج بشري ه ا ل عن القامه بن و ا ئ ل الحضرامي عن أ ب ي ه قال س أ ل س ل م ة بن يزيد ا ل ج ب ف ي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أ ر أ ي ت إ ن قامت علينا أ م ر ا ء ي س أ ل و ن حقهم ويمنعون حقنا فما ت أ م ر ن ا ف أ ع ر ض عنه ثم س أ ل ه ف أ ع ر ض عنه ثم س أ ل ه في ا ل ث ا ن ي ة أ و في ا ل ث ا ل ث ة ف ج ذ ب ه ا ل أ ش ع ث ن قيس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا و أ ط ي ع و ا ف إ ن م ا عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم عمار مسلم ع ن د م ا كانت هذه القضايا كلها ومن هذه النصوص هذه واتي ل من بعد ذلك يعني الفساد في ا ل م ن ا ب ل ه والقتال ا النبي قال اسمعوا و خ ط ي ئ لم يقل إ ذ ا غلب او غلب او كان كذا أ و كان كذا قال يذكر وقال ع يعني نعم ي بدون ولا ولا ولا و لفن ضر إشارة إشارة إما رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفه بن اليمان تسمع وتطيع ل ل أ م ي ر و إ ن ضرب ظهرك و أ خ ذ مالك فاسمع واطع العلماء لم يخرجوا من هذا إلا يعني المال. إنه يقول العرض ا لانه لا يعتدي الجندي لبعث الحاكم الا ام سين بنفسه يقول له اعتدى على هذا اذن تقاتل دون ع ر ض ف أ ج م ع أ ه ل العلم أ ن قلب العرض لا ي س م ح فيها ا ل ع ه ر وان ضرب ا ل ر ك أ اخذ المك نعم ع ن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال إ ن ه يستعمل عليكم ا م ر ا فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد برئ ومن أ ن ك ر فقد سلم ولكن من رضي وتابع قالوا يا رسول الله أ ل ا نقاتلهم قال لا ما صلوا يعني جبنا آ ن نذكرها دائما في نيه ا ل ص ح ا ب ة يتساءلوا عن إيش ايش ل هؤلاء م و ق ف تجاه أ الموقف تجاه هؤلاء يعني لو كانت ا ل ق ض ي ة ق ض ي ة ت ع ل ي ل ي ة كان أ و ل ى الناس ب ا ل ك س ا ب ف إ ل ي ه ا النبي بعد س ؤ ا ل يقول أ ه ل العلم الوصف الذي لم يعتبره الشارع مع قيام واجبه ملغا و هو ما يسمى عند ا ل ق د م ي قيام نقطه يعني في هذه ا ل م س ك ي ا ت و هذه التساؤلات في هذه الحياه كلها كلها فيه م ن ا ف ذ ة و م ق ا ت ل ة إ ل ى غير ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد ولم يلفت النظر إ ل ى ا ل م ص ل ح ة و ا ل ف ر ش ا معنى هذا من قال بالمفسد ا ل وعلا قال ب أ م ر النبي لم ي ع ت د ر ه كمن أ ر ا د أ ن يؤذن م ا ل ا في العيد أ و يقول ا ل ص ل ا ة جامعه في العيد ولو ان قالها النبي في صلاه ابوس ل وغيرها المواطنين دعا ل ص ح الصحابه ل الْجَامَعَةِ ا ا ة ل كذلك ل ع ي قضي ن و ا بالصلاه ن ل البداية الجامعه رأي, رأي, رأي ق على دين ي ش ب ا أجلها ونعيش من、حجلها. ق ض ي ل دين ما هي موحبا ت ولا هي ولا هي ولا هي ولا ع د ا و من أ ج ل الهوى ولا أ ي شيء ك ا ن كيف سبحان الله نوافقه لما وافق الحق ثم إ ذ ا خ ا ل ف ي ج به و ن ب ق ى على م و ا ف ق ت ه في م خ ا ل ف هذا لا, لا يقر به عقله نعم وعن عباده بن الصامت قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعنا فقال فيما أ خ ذ علينا فقال فيما أ خ ذ علينا أ ن بايعنا على السمع و ا ل ط ا ع ة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا و أ ث ر ة علينا والا ننازع ا ل أ م ر أ ه ل ه إ ل ا أ ن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان أنه في ق وهل ل لك بالنسبة لك كلمة تعمل و يطبق الحديث ل الا ما صرفه؟ ل ل ان تراكم ف ر ا و ن الشيخ هو ذكر أ و ص ا ف للحاكم الذي يرى هو أ ن هذا يخرج ه ثم قال أ ي ق ايقال ل ف هذا لا ما ماذا؟ صلّب الله أسلم من كأنه سبحانه ي ل ل ما ص ّ أيقال في هذا لا ما صلوا ل أن ق ل لا صلّب الرسول عجلين قلت له هو ما أيقال هذا ما صلّب يراجع في لأني سبحانه وكانه صلى ا يقول لا ما صلوا يا ق و ل ي رسول الله انظر ما فيه ما فيه ما فيه هذا يقال له في هذا مثل مثل هذا لا ه ل ما صلوا هو نفسه الله عليه الله الله عليه هذا وسلم الأوسط الإنسان الذي الشيخ أمام النبي الحديث الآن ذكرها هذا كلاماً؟ هذا الجانب لما الإنسان صلى مثل مثل مثل هل يمكن أن يقولون يستحضر السياسة يعتبر في يقول بحقيقة يدخل ثم الجانب يضيّع والكياسة الفتنة شيخ هذا الحاكم ه ذ الذي العلام تلعنونه ي ن و ز هو أ ص ل ا شيخ قلت له لما جاء يصف هذا الحاكم و ض ح و على شفره بل احيانا كان يكفره جد لو لان المنافق هو أ ص ل ا مسلم حاكم ظالم ي ع ن ي ي ض ع ه لشفه كفر ثم أ ح ي ا ن ا يلقيه أ ص ل ا ي ر ج ع فقط حتى يصور ص و ر ة حاكم حني يستعطف ي الناس وكأنه هذا نعم ويناقش ك طلبات ة علم ل ل ش ك ة هي علم ا ل ل هاي الظهر المشكلة、مرمان. يعني حقيقه نقول الان آآ آآ غياب التاصيل السلفي هو ا ل ل ي خ ل ل مثل هذا التلبيس يكون ه ا و إ ل ا لو كان التاصيل السلفي موجود بمجرد ما ينطق أ ي إ ن س ا ن ب ك ل م ة ط ر ف ق ن ا الى يوم اشهر من ا ل ب د ا ي ل أ مثلا لا يمشي معك في البدايه لما ل ش يخرج الانسان ع ل ى النصوص يحتاج ا ل ط ا ل ه ا ل آ ن لما الإنسان يعمل هذا النصوص يقول بعد الخروج هل يستطيع أ ن ينازعه احد بعد ذلك لا ينازعه إ ل ا كما قال ا ل إ م ا م الشافعي ذاك الرجل استفتاه في م س أ ل ه ا ج ا ب ا بحديث بعد ما اجاب بالحديث الرجل لم يقتنع ماله أي قال لم يقتنع بلا ما صلوا لم يقتنع ب ر أ ي ماله ما اقام فيكم الصلاه ب ر أ ي إ ل ا أ ن تذوقوا ف ر براحه لم يقتنع فقال له ما ر أ ي ك يا شافعي فليش رايك فيه وجوبه و ر أ ي ه هو, هو النص وقالوا أحد ي مش في في هل جاء ن ي الاجماع في زناب كيفاش ق لاقامه ل ه أ الدين ل او نسج الدين جيد ثم النص غير بروح يا عباد الله هذا النبي ا ل متكلم どういう ا とです ن ص العقل البشري يقول ا ل م ص ل ح ة تزوج ربينا وما كان منها إ ل ا أ ن ت ل ق ي ه في اليمن التمسيح يعني كان ف ي ا ل ع و ن وعدو و ك ل ه في, في ماذا ا ل تمسيح و ح ي ت ا ن ي ت ق ل بيموت ويغرق كل ه ا ل أ ش ي ا ء كان ف ي ا ل ع و ن وعدو ممكن يسلم فولات هذه المعطيات كلها موجوده ت ل ق ت ه في اليمن هل توفق نصها ام لا هل توفق نصها ام لا هل ت و ف ي نصها ام لا هل ذ توفق نصها ام لا هل ن و ف ق نصها ام لا ا ل توفق نصها ام لا هل توفق نصها ام لا هل توفق فبمجرد تعليل ما عنده ح ت ى دليل نصبح ن ر د النصوص هذا لا يعقل هذا لا يعقل هذا لا ن يعقل بكلامي ت هذا أ ص ل ا دعني من إ ج م ا ع النصوص بين ايدينا دعني من إ ج م ا ع لا تحسني ب ا ل إ ج م ا ع لا نحن عندما يجيب النص ويجمع ع ل ي ه ا ل العلم خلاص لا يبقى هنا الكلام、ها. أشعر ثبوت الكافر عن نص دون ثبوت لوحده النظر إذا من قال به, قال به. هو هذا و ه ذ اصل اصول م رحمه الشابع الله أ ل أ ص ومرينا بها نحن ولا لا مرينا الأصول ولا؟ في ثمرات الحديث الصحيح قال إ ذ ا صح الحديث يجب ا ل ع و د ة إ ل ي ه ولو لمعوا ي به احد ولو كان كان وذكر ل العمل بخلافه، و كان ا م قصه أ ر ش د ي ة ا ل أ ص ا ب و ه م رجع ع ل ى ذلك خمسه عشر وهذا عشر عشر عشر والنبي ز ع ل في كل عشر وقال هذا فيه د ل ا ل ة وفيه دليل ف ي ه ه ذ ه قضايا مسلمات س ل ف ي ة نعم هذه م ش ك ل ة عن أ س... ب ي سلم قال كان ح د ي ث ة بن اليمان رضي قلت ل ه ي يا رسول الله انا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه فهل من وراء هذا الخير شر قال نعم قلت هل وراء ذلك الشر, الشر خير قال نعم قلت فهل وراء ذلك الخير شر قال نعم قلت كيف قال يكون بعدي أ ئ م ة لا يهتدون بهدي ولا يستمنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إ ن س قال قلت كيف أ ص ن ع يا رسول الله إ ن أ د ر ك ت ذلك قالت تسمع وتطيع للامير و إ ن ضرب ظهرك و أ خ ذ مالك تسمع واقع أنا الدرجة نعجب بأخي يعني يعني كيف يصل التطور على رسول الله هذه من ما إلى تفضل كلمه اعتراف ناخذها عنه مسكين كما اظن اما سبحان الله ما في شيء يسمى احترام فلنم هذا التبويب أولاً التبويب غالط ا ل أ ص ل فيه ان يكون مازلنا مصابين ناس معي صوره <تصفيق> <تصفيق> وانا كنت في هذه الكلمه تبقى مزيئه أ القرض ا انت هنا ل ل ث ث ا ا هذا. سبحان الله فوجدت ق ت ن ح على باب التعظيم يعني باب ف و هذا الكلام ذكره سجلته في ه ه ا كتاب التوحيد كتاب حتى في في ذكر ا هذا ذ في علامات تعظيم ا ل أ م ر والنهي وهي ان لا يعارض لترخيص جاف ولا ولا يعرض لتشديد غال ولا يحملا ل على ولا يحمل على عله توهن الانقياد يعني ما ز ي ب ش تجيب له ع ل ل يخلي ه يضعف ا ل ن ق ي ا د في حلقه ا ملاحظة فضب و ن ذ ك الله في هذا ب ب ا ا ت ع ظ ي م ذ ا هو ق ا ل ثم ت غ ي ي ر ا ا ل س م وهذا كذلك ا ل ب د يقيد أن هذا باب ا ح ت ر ا م تعظيم أو أ س م الله ء ا ه و ص ف ا ت 変わらずに言われているのは、このように言うと、このように言うと、このように言うと、 ولم يغير واحد من ا ل أ س م ا ء معنتها الذي يغير هو إ ذ ا كان من ا ل أ س م ا ء ا ل خ ا ص ة بالله عز وجل فقلوا سبحان الله في, كتاب في, أشياء حقيقة في في فقلت في نفسي التوقيت الله تجعل الإنسان سبحان كتاب أشياء هذا كلمات هذا الباب حقيقة هذه مريدت لكم مريد どういうことです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 حوارزه ا م ي و د ك تماحيط على السنه ا يا جماعه نخلي الغضب تنبو البقيه أخرى يعني ما وقع ليس ق ا ئ م على ا ل د ن ي ا الشرعي ه ا ي اشكاليه ا اثيات ي لهم ل ي ا خرجوا وفعلوا و ايش فعلوا باش من بعدهم جولي ويباركهم ه ا ي الاشكاليه هو كما قال من الله عز وجل خبرني ا ل م ر ة الاولى كان منهجه شغل ا ر د ن يجد مبررا لهم فاذا به ت و ر ط واصبح أ ص ب ح ه ذ المبذل أ هو يعتقد كماله هو الحق. الحق وغير هذا مع أ ن ه من قبل كان قد خ ا ل بخلافه كليه بل موقفه الان رد عليه بنفسه كما س م ع ن ي كلام لي كريم ا ل ك في هذا ك فتنه تفجيرات كلام هو يرد على نفسه ا ل آ ن يعني قبل أ ن ي أ خ ذ هذا ا ل ر ج ي هذا كان عنده كلام ي ر ط على موقف هذا بحد ذاته ذ ايعقل هكذا ايقول يا ل التفجيرات ش ي يذكر في خ كتاب كلام وفتنة ا من و ز ي ر يذكر كلام ل ا من و ز ي ر كريم ل ا ا م من ي من كان ر ص ي الشيخ ه هذا شوف شوف أ ن كلام من الكتاب ن ت ا وكان ت عنده نفس طبعه ه ذ ه ب ع د ت ه وكان يذكر ان هاني وش قلت مثلا ً في الخروج قال العواقب الغالب و ا ل أ ش ه ر شوف شوف الموارع هات كلامه كان قايت في بعض أعجب أخواننا ليخرجوا, ليخرجوا على الجاده التي نحن عليها ا ل ح م د لله والمنهج الذي ترضينا عليه وسنظل نعيش به أ ن ا لما و ق ع ا ل فتنه بن حسن المكتبي مش هادي الاولى, أو الأولى قلنا ل أ ه ل أ ولد جيدا قدرهم قبل ا ل ح ك م لا تخطبكم ا ل ع ا ص ف ه ان الشيخ ربع ي ومتكلم ا ل فيجب أ ن تسمعوا لهذا و تسمعوا ما لهذا وهذا هو الواجب الشرعي ر الوزير, الوزير رحمه فيل فيل ابن الوزير قال <تصفيق> نقل كما ابن الله ابن والسنعاني وجماعة أعرف أن أصارت ن ولكن منيجة هذا و ل المنكر يقول ي هو ذكرت دكر لك انه استدل بنفس ا ل أ ق و ا ل التي استدل بها ابن الوزير وفي كتابه هذا رد عليه ابن الوزير وتلك ا ل أ ق و ا ل ثم لما جاء ا ل آ ن يحتج ذكر الاقوال ا قالها ابن الوزير ه وكان قبل يرد عليها ث ماذا قال قال واعلم ان ابن الوزير ممن يرى السيف قال لكن, قال لكن لما نرى هذا الكلام نقول إ ذ ا ابن الوزير كان يرى السيف إ ذ ا كانت المفسده اقل من عندي、نعم. يعني ج ع ل و ضمه الى أ ه ل ا ل س ن ة ل أ ن ه هو يقول له ا ل ح س ن انه هذا هو الق... قول أ ه ل ا ل س ن ة إ ذ ا كانت المفسده أ ق ل فيجوز قال إ ذ ن يفهم أ ن ابن وزير ليس ممن ن كان يرى الصيف بل م كان يرى السيف إ ذ ا كانت المفسده أ ق ل حتى يستقيم له بعدها لان يحتج باقواله أ ق و ل ه هو ا كتابة ترجال ل في فتنة فاعل يرى ي ل ك م ن ق ابن الوزير ح م الله فيما نقل كلاما نقل محتمى وليس نصا في موضع النزاع ويمكن حمله على أ ن من جوز الخروج يقيده بما إ ذ ا لم يكن في الخروج مفسدا كاضطراب ا ل أ ح و ا ل و إ ر ا ق ة الدماء ولا شك ان هذا لا يعارض الاجماع ع السابق <تصفيق> لا. أن هذا التعليل يعارض إ السابق لا السابق له الخروج ثم الشيخ يبدل يعارض إجماع يقول من بعد أن عنه ثم كلام قال ومع ذلك فهو كلام النظريه التطبيقي <تطبيقي> لا يمكن وليس نصا في موضع النزاع、أينا. ثم قال والا فالغالب الاشهر ان الخروج لا ياتي الا بشر اعظم ر هنا شيخ ن ا سمعت عن د ي م س ج ل ه قال الذين ا ع ت ر والا ع ي ي لم ق ر و كلامي وإلا ف أ ن ا الكلام الذي أ ق و ل ه ا ل آ ن هو نفس ه الذي ذكرته وليس الشباب قال لاحظوا كان الشيخ ابو الحسن يعني جعل علامات سفرها هكذا على الكلام、أه. قال لاحظوا لهذه ا ل ك ل م ة و إ ل ا فالغالب ا ل أ ش ه ر قال والحمد لله يعني أثنى على الله لله على وجل أنه يعني عز أثنى يقول نفس ا ل ق و ل ه ن ه قال بهذه ا ل ك ل م ة ولم أ ق ل أ ن كل الخروج يعني قال ان و إ ل ا فالغالب ا ل أ ش ه ر أ ن الخروج لا ي أ ت ي إ ل ا ب ا ل ر ا ل أ ع ظ م وليش كان يا شيخ ا ل آ ن ه والشيخ يقول هكذا يقول انظروا أ ن ا كنت نفتح و ن ق ر أ في ك ل ا م ا ي قاله لكن الان شيخ هو نفس, نفس هذا الكلام نفس ا ل ص ف ح ة نفس الطبع ا ً يعني أن أي أن خروج مكتبت هو ق ا لاحظوا ل أ ن ي كتبت فالغالب, فالغالب الاشهر أ ش ه ل ل ل غ ا ا ب أ وكانهم شيخ حاجوه قالوا و أ ن ت قلت في فتن التفجيرات أ ن الخروج يعني لا يكفي ك ل ا من الوزير م قبل الشيخ هو ا ل آ ن كما نقل ابن الوزير رحمه الله فيما نقل كلاما محتملا <تصفيق> وليس نصا في موضع النزاع <تصفيق> ويمكن حمله على أن من جوز الخروج يعني حمل كلام على ان ل خ ر و ج ي ع ي ح من ل كلام الوزيط على أ من جوز الخروج يقيده بما إ ذ ا لم يكن في الخروج نفسه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <يمكن> <تصفيق> شيخ ن ق ط ة أ ي ض ا م ه م ة هو ا ل آ ن بعدها قال و إ ن كان هذا كلام نظري طيب يعني في الواقع غير موجود ل أ ن ه مفشى كاين لما يحتج ا بمصر نظري الواقع؟ ن ثم ت ج ر ب ة شيخ ا ل آ ن يعني هل لابد ان نجرب ل أ ن ه تقدير المفسده والمصلحه يكون、آه. بعد وقوعها وقال الخروج بنت الآن تذكروني في يعني الحالة بواقعة وقاعة في ب د ا ي ة ا ل ف ت ن ة في المزايا المراديب الحاج مع جماعته خرجوا ا ل م س ي ر ة و ا ل ش ر ط ة ت ي ر ت عليهم يعني ا ل ش ر ط ة يعني أ ط ل ق ت عليهم الرصاص حصل ما حصل من ف س ا ن تلك الوقت لذيقاء معاها بعد وقعها فقلت له يا أ خ ي ل ي أ م ا تدري أ ر ق المفاسد مقدم على جلب المصارع قال لي ج ذ ك ه ا ل م ف س د لم تخر بعد <تصفيق> <يقولون مثل> العلماء قالوا ذ ر ه العلماء يعني قلت أنا أنا فقلت قلت قالوا ضرءها أ ي دفعها قبل وقوعها و أ م ا إ ذ ا وقعت فذاك حكم آ خ ر اصبحت ضرورته في م ح ض ر ه والضرور تقدر بقدرها ف إ ذ ا كان ا ل أ م ر مفرد ا ل ص ر ا ر يعيش جدا ع د ت من ا ل ل ق اقرا كلام وشوف الى اخته في حقهم حتى بعد هذا الكلام ن ي كان يرد على الكلام السابق هذا ويمكن حمله على أ ن من جوز الخروج ي ق ي د ه بما إ ذ ا لم يكن في الخروج مفسد ا كاضطراب ا ل أ ح و ا ل و إ ر ا ق ة الدماء ولا شك أ ن هذا لا يعارض ا ل إ ج م ا ع السابق ما يبقى الآن, الآن بالإجماع يبقى يأتي و ي ر د الان ت ع ل ي و ل آ يرد يعني ا ل إ ج م ا ع ب ا ل ت ع ل ي س و ر ة ع ك س ي ة كلام عن طريق بيلي صوره عكسيه يرد الاجماع بالتعليل ومع ذلك فهو كلام نظري و إ ل ا فالغالب ا ل أ ش ه ر أ ن الخروج لا ي أ ت ي إ ل ا بشر أ ع ظ م شيخ هذا ا ل ع ب ا ر ة قال أ ن ا ما قلت أ ن ا كل خروج عنه ولو كم الاخرى الانام سترى تقريرك هو قال اسمع مني الان هنا عبد القرايه لك الغالب وين قال الغالب و الا فالغالب او قبلها اسمع هو هو قرر في النظر <تصفيق> و الا و مع ذلك فهو كلام النظري و الا فالغالب الاشهر ان الخروج لا ياتي الا بشرع اعظم هذا يتكلم عن واقع والان سياتي تقريره وقد سبق أ ن ا ل ت ج ر ب ة تبين ذلك و أ ن ه سبب الفتن الكبار والصغار على ا ل إ س ل ا م على ب ر ا ت ا ر ي خ ع ل أ ن ن ا نقول لو سلمنا ب ص ح ة ما قاله ابن الوزير عمن عن نقل عنهم م فهم محجوجون بالإجماع م ا ل ت ق د هنا شيخ ومن بعد يقول لك ا ل إ ج م ا ع م ع ل ل بما إ ذ ا م ا متشمع ن ي ب و ت ق ا ج ا ل ك ل سليم هو يرد خلاص ا م يرد هو كلام الوزير أ ف ض ل محجوز بالاجماع ثم يحتاج ا ل ن ل كلام الوزير و ب ا هاي الإشكالية نعملت ي ر د التعليل بالإجماع وثمت يرد الإجماع بالتعليل يا عكس يرد عكس عزيب الله ى حتى الشيخ عنده ك يتواصل الردود على ابن الوزير يعني كيف من بعد ا ل آ ن أ ر ج ع عنه ا ل إ ج م ا ع هذا ب ا ل ص ف ة التي ت ح د ث عنها الان وواصل الشيخ له ماشي. قال ماشي. فهم م ح ج و ج و ن ب ا ا ل إ ج م على ع أ ن ن ا نقول لو سلمنا ب ص ح ة ما قاله ابن الوزير ع م ا نقل عنهم فهم محجوزون بالاجماع المتقدم وقد سبق أ ن ه عن ط ب ق ة بعد ط ب ق ة من المتقدمين فلا ع ب ر ة بخلاف من خالف من المتاخرين أخذ تناقضة عجيبة ان الحوس الذي يعني اعجب من هذا كله لهذا ي ه الدفاع المستميت والرجل عبدو هذه, هذه التناقضات هل و ج ه الله أ حفاظا ً عن الدين او ن ص ر ة لله ولرسوله أو أبنى نصر ل شيخ انظر يخلق الأسلام ماذا يقول ه لا أ د ر يقول شيخ ي هندر ماذا بعد ردو على, على كلام الوزير、هم. قال ولقد عاش ابن الوزير رحمه الله بين م ع ت ز ل ة وزيديه وغيرهم هذا كتابه في ولكن ي ر ب ان يكون هناك امر اخر و ي السنه التي يجب ان يكون ه ن ا ل امر اخر في السنه التي يكون هناك امر اخر ف السنه التي يكون هناك امر اخر في السنه التي يكون هناك امر اخر في السنه التي يكون هناك امر اخر في السنه التي يكون هناك امر اخر في ر ل ن ه التي يكون هناك م ر اخر شيخ بعد أ ن ذكر يستدل ب أ ق و ا ل من سدل بهم ن الوزير هو واحد ك ل ه و ا ل آ خ ر يحتج ا بهم ا ل آ ن يقول شيخ لما ذكر كلام البطال فيه تقرير خ ر و ج ص ر ا ح ة لما ق ر أ الكلام على المدير ثم ماذا قال ش ي خ قال أ و ي ق ر أ بعد بدا يتردد بعد قال هذا الكلام نتركه ا ل آ ن قال ل أ ن ه يقرر أ ص ل الخروج و ا ل آ ن يحتج ا به ثم جاء هو ذكر كلام ق ر ط ب ي وكلام القرطبي وكلام من أ ي ض ا ذكر من ه م م الأقوال من... من احتج به م ب ن الوزير في آ خ ر كلام احتج بكلام ا ل ب ط ا ل لكن كلامه كان ص ر ي ح في د ع و ة الخروج ليس فيه تفصيل ولا شيء قال يقرر هذا الكلام نتركه الآن لأنه يقرر ما... يقرر أصل الخروج لأنه أصل نتركه أنه يحتج به نفسه مع يحتج <تصفيق> شيخ بعد م ان قال لا قرا ل كلام من الوزير قال آآ آآ بعد أن يعني قرأ ك ل اذا م م نقول ا ل آ ن أ ن ابن الوزير كان يرى الخروج فيما إ ذ ا كانت ا ل م ص ل ح تلك اكبر إحتاج يحتاج إلى أن أ ب قال و ه ق اذن ل إ بعد أ ن نرى هذا الكلام نقول إ ن ابن ل و ز ي ر كان يرى, يرى يرى الخروج فيما إ ذ ا كانت مصلحه ة أكبر ذ اكبر الذي هذا ا فعل ل أخذ ل الشيخ قال فإن قيل ا إذا كان م م وضعته ه أرد فإن ذ أهل السنة لا ي ى الخروج الظلم السنة راضون بما عليه الحكام الظلمة على ذلك أهل عليه فينزم من أن من ظلم و ش و ر ا ليس هذا بلازم ولقد سبق إ ل ى هذا الافتراء ذاك الشيعي الذي يرد عليه ابن الوزير واتهم أ ه ل ا ل س ن ة ب أ ن ه م ش ي ع ة الحجاج ويزيد والمنصور والرشيد و ش ي ع ة كل من يقتلون الذين ي أ م ر و ن بالقسط من الناس فعاظم ذلك على ابن الوزير حتى سلم له ببعض ما يقول كما سبق ولكن أ ه ل ا ل س ن ة أ ع ل م من ب ق ي ة الفرق بالنصوص ا ل ش ر ع ي ة وهم أ ه ل العدل و ا ل إ ن ص ا ف و أ ه ل ا ل س ن ة والاتباع و أ ه ل النكايه ب أ ع د ا ء ا ل إ س ل ا م عبر التاريخ وهم الذين يحسنون تقدير المصالح ويرون ا ا ل م ف س د و أ ن الصبر على هذه المظالم لا أ ر ض ى بها مع النصح ما أ م ك ن أ ه و ن من الفتن التي تترتب على الخروج و ا ل ت ج ر ب ة تبين ذلك فماذا جنت ا ل أ م ه من فتن الخروج على ا ل أ ئ م ة وما هي آ ث ا ر الروافض على المسلمين وديارهم وما هي نكايتهم أ و مواطاتهم قديما وحديثا بالكافرين وسيعلم الذين ظلموا أ ي م ق ل ب ينقلبون سيعلمون غدا من الكذاب الاشر أ ش ر ل ي خ محمد حسان الآن ا ص يقول بالديمقراطية、الصراحة. يقول الديمقراطية فيحق مصري يحق وكأنتم هؤلاء الناس الآن من خارج من الأجل الديمقراطية فيحق لكل مصري لأنه سئل هل يحق مثلا النصاري حزب وكأن أنتم حزب صراحة خارجهم كلهم نعم ولكن ا قال أليس, أليس من يعني لأجل هذا هو الحق ا ا قال في كل ش ي س من هذا الامر الذي يجعل ك هذا ن الحق ن ي المسلمين بغيرين ن الحزب يقول لك م م أ ر ا ا ل أ م ر ا ل أ و ل قال دين الله عز وجل الذي نزل م ن ا ل س م ا ء أ و ا ل د ي م ق ر ا ط ي ة التي تنادون بها قالوا ا ل آ ن قد أ ب ي ت م إ ل ى ا ل د ي م ق ر ا ط ي ة فلما جئنا بالديمقراطيه قال قلتم, قلتم لا مركزيه ة وذلك الآن ذ ا ليس عنده ولا ع ي سياسي ا ق وعي ي س س ي نقول نحن هذا شعب صالح وهذا شعب وهذا شعب <تصفيق> <تصفيق> الشيخ أعلم بعد الأعباء البرلمان صالح الصحافي وهذا وهذا الله هذا قالوا ما سأله يختلف فيه تقيق خير إ ل ى من ترجع ا ل ك ل م ة قال إ ل ى ا ل أ غ ل ب ي ة هذا شيء مقرر ما يحتاج ن ق ت ل قال له أ ح د الدعاه قال له في قوم لوط كانوا الاغلبيه أ غ ل ب ي ة ق ل له تقول لكان ل حكمنا بما ا أ ة يعني سيء ذ ا و ن ت ن ى ا د ق ا ء ه اول يشكي ونرجع نتمنى ا ص د ق ا حياه الله س ب ا ن ك الله